بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في كتابه فأصلحه بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله القائل في صحيح سنته المسلم اخو المسلم وبعده أيها الإخوة الكرام والأحباب ففضل الأخوة في الله عز وجل عظيمة لأنه من المعروف أن العرب كانت عندهم عصبية شديدة للأنساب وهذه الرابطة النسبية وكانوا يقتل بعضهم رجاء نصرة يعني نصرة أنسابه وأرحامه وأقاربه حتى كان عندهم من الأشياء السائرة انصر أخاك ظالما أو مظلوما وقال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وبهذه الشريعة, بهذه الشريعة السمحه فجعل أخوة الإيمان مقدمة على أخوة النسب وقد ألف الله عز وجل بين المتخاصمين وألف سبحانه وتعالى بين من كانت بينهم بغضاء ودماء وحروب والسيام الاوس والخزرج التي امتدت حروبهم إلى أكثر من مئة عام ولذلك قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وقد قال مجاهد رحمة الله عليه لعبد بن أبي لبابة إن المتآخين في الله إذا التقيا وترائيا وصافح احدهما الآخر تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر يعني سقطت وذهبت فقال له إن هذا ليسير فقال لا تقل هذا فإن الله عز وجل قال لنبيه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخك ظالما أو مظلوما تعجب لها الصحابة وقالوا هل هي على ما كنا عليه فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا منصره مظلوما فكيف منصره ظالما قال أن تحبسه عن الظلم ولذلك فإن الأخوة في الله عز وجل انبنت على أصل عظيم وهو الإيمان والمحبة في الله تبارك وتعالى فقامت على هذه على هذا الأصل العظيم من الولاء لكل مسلم ومؤمن كل بحسبه وعلى البراء من كل فاجر وبعيد عن الله وعن كتابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأينا في مجتمع الصحابة هذه الأخوة ونعم الناس بها حين كان الإسلام سائدا وأحكامه ظاهرة وتآخى الناس وترحموا برحمة الإيمان ورحمة الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام والله لا تؤمنوا حتى تحبوا ولا تحابوا أو لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وقال عليه الصلاة والسلام المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست اذا دعاك فاجبه وإذا سلم عليك ترد عليه السلام وإذا استنصحك فانصح له واذا عطس فشمته يعني هو اذا عطس وقال الحمد لله تقول له يرحمك الله ويقول لك يهديكم الله ويصلح بالكم واذا مرض فعد واذا مات فشيعه وقد راينا من الأمثلة العظيمه التي قدم فيها الصحابه رضي الله تعالى عنهم أخوة الإسلام على أخوة النسب راينا الرجل يقتل اخاه من اجل الله في المعارك ويقتل أباه ويقتل عمه ويقتل كل قريب له إذا كان في صفوف الكفار وهو يقاتل لله عز وجل ولإعلاء سبيل الله وقد رأينا في غزوة بدر هذا المشهد العظيم الذي حصل من مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه حين أسر أخوه عزيز ابن عمير. وقد شده وربطه من يديه إلى عنقه رجل من الأنصار فلما مر على مصعب رضي الله تعالى عنه قال له شد يديك عليه فان امه ذات مال وستبديه بمال عظيم فاستعبر ويعني دمعت عين عزيز وقال أهذه وصات كبير أخي قال له هذا اخي دونك هذا أخي دونك. أي هذا الأنصار أنا أنصح له لأنه أخي في الله عز وجل وأما أنت فأخوة النسب قد ذهبت مع كفرك وصدك عن سبيل الله وخروجك للحرب المسلمين ولقتل إخواني هؤلاء نقول هذه المعاني بأن الأخوة في الله منحة قدسيه ويعني هبة إلهية يلقيها الله عز وجل في صفوف في قلوب أوليائه واصفيائه فيتراحموا برحمة الله عز وجل ويتأخو في الإسلام وقد رأينا سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه حين آخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف سعد بن الربيع كان من أنصار وعبد الرحمن بن عوف كان من المهاجرين وخرج عبد الرحمن بن عوف وليس معه مال خرج مهاجرا لله سبحانه وتعالى والى رسوله في المدينة فلما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه العبد الرحمن لزوجتين انظر ايهما احسن لك أطلقها فاذا بانت من عدتها تزوجتها وهذا مالي اقسمه بيننا نصفين فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في اهلك ومالك دلوني على السوق فدلوها على السوق وباع واشترى فما هو إلا يسير حتى تزوج وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاب فهذه الأخوة كلما كانت متماسكة وكلما كان إيمان الناس عظيما كلما تراحموا لم يغش بعضهم بعضا ولم يخذل بعضهم بعضا ولم يعني يسئ بعضهم إلى بعض وإن حدث فإنه يراجع الخير كانت تحدث بعض الخلافات بين الصحابة وحتى بين الأكابر عمر وأبو بكر فكان ينتهي الأمر سريعا سريعا لأن الأخوة الإيمانية كانت تعلو ولا يعلى عليها فلذلك نحن نحتاج في من هذه إلى إبراز هذه الشعيره العظيمة وأن بمؤخات الله عز وجل بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفة حفرة من النار فأنقذكم منها هذه عبية الجاهلية وعصبية الجاهلية ونتن الجاهلية كانت في هذه المؤاخاه القديمة العصبية المزمومة ولذلك ما تبرز في مكان حتى تقط أوصال الأخوة الإيمانية فابتعدوا عن الرايات الجاهلية وابتعدوا عن التعصب لإرس الجاهلية وعودوا فكونوا عباد الله إخوانا كما أراد الله سبحانه وتعالى لتنصروا المظلوم ولتعينوا صاحب الحق على حقه ونحن نعيش هذه الأيام نحتاج إلى نصرة إخواننا الذين تصلت عليهم اليهود وأعداء الله عز وجل قتلا وأسرا لنسائهم وأطفالهم نتآخى معهم في الله عز وجل فندعو لهم ونمد لهم يد العون ونسأل الله عز وجل أن ينصرهم على عدوهم وندعو على أعدائهم ونرسل إليهم ما نستطيع من الكساء والغذاء والدواء وما سطع كل هذا لن يتم إلا إن كانت هناك محبة في الله عز وجل وأخوة في دين الله نسأل الله عز وجل أن يمدنا بماذا من عنده وأن يصلح قلوبنا حتى تكون مؤهلة أن تحب الخير لعموم المسلمين وقد قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته